إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار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 إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف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 خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ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 فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمُوا فَقَدِ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب اليم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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّهِ ضَيْفًا فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ تَشَاءُ وَتُذِلُّ تَشَاءُ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في في الليل.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 وقال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه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 قال الحواريون نحن انصر الله آمنا بالله وشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين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 ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونسائنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم, وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ مِنْ إِلَهٍ إلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا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 اِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تحاجون فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ تُحَادُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أنزلت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 وَجْهَ النَّهَارِ وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ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 ما كان لبشر ان ياتيه الله الكتاب والحكمه والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقرأتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَذَيْنَا دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَ تُيَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 والطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 من ربهم وجنات, وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا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 والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّانَ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 ثمّ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَانَ اللَّهِ كَمَا نَبَأَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِأْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ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 ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لم ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٍ لَهُمْ بَلْهُ وَشْرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ كَفَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 لا تُبْلَوْنَ فِي أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا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 من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذُوه في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم، لا أكفر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 جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرُ الْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ